لاأكُلونَ أَمْوالًا النَّاسِ بِالبَاقِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبلِ لللَّ وََّذينَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَْفِضَّّةَ وَلَا يُ فِقُونهاَا فِي سَبِييل لللَّهِ فَبَششِرْرهم بِعَذاَابٍ أَلي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فدوقوا ما كنتم تكنزون